بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رحلة جديدة من نجاح بلا حدود. أول ما على في هي محطات كل محطة بروح فيها مفتاح من مفاتيح اول محطة من المحطة من المحطات دي كلينا فيها على قوة الدوافع وخصوصا الدوافع الداخلية. وأنا عشان توصل الدوافع الداخلية ان أول حاجة لازم تعملها لازم تركز على هدفك فك كلمة التركيز دي في متاهل قوة لما تركز على حاجة. انت حتى لو عملت سبع كده ركزت على هدف معين هتلاقي المخين الشمال واليمين راحين للتركيز الاثنين فجزء لو انت بتكتب ايدك اليمين الجزء الشمال من المخ مسؤول عن التحليل والمنطق الجزء اليمين من المخ مسؤول عن التخيل والابتكار فلما تركز على هدف تمس الاثنين راحين بكل التحليل والمنطق وكل خبراتك وتجاربك وكل التخيل اللي عندك وكل ابتكاراتك اللي عندك كلهم يروحوا عشان يدعموك عشان تقدر تحقق هدفك وتعيش حلمك فهو الحجب في الدخلية من الانف تركز على الانف اخر حجب التنفس المخ تغزى على اكسجين من غير التنفس كلنا نموت اعرف احنا ممكن نعيش من ذلك اكل مكان منا حتى فت casب ايه من غير مية ممكن كذا يوم ولكن من غير التنفس خمس 5 كل المخلوقات تموت من غير الاكسجين فانت الواحد الاكسجين الهوه بلاش فتنفس كويس ان لي الرئة بالهوه المخ بياخد تلت الاكسجين اخر حجب التركيز على الانف صديع التنفس وث حركات جسمك وتعبيرات وجهك وبعدين التأكيدات الإيجابية كلم نفسك صح فانا ما بتكلمش انا بتكلم نفسك وبتفكر بقى يقول لك انا بكلم نفسي ده مجنون لا مش حكاية كده كلنا بنتكلم نفسنا بالأفكار كلنا بنكلم نفسنا ساعات حد ممكن يكلم نفسه بصوت مسموع دي حاجه بعدين فقولت التحكم في الذات فبني ارجع ثاني مع بعض عشان نتاكد ان عرفنا هنبتدي عليها حاجات كتير بعد كده التركيز على الهدف التنفس المزبوط من الرئة <تصفيق> وثالث حاجه تحركات جسمك وتعبرات واجهك وبعدين التأكيدات الإيجابية باستمرار فكر نفسك ان انت واثق بنفسك ابتكر ان انت احسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى انه ممكن يؤافك عايزي تاني بالله سبحانه وتعالى عارف خلق العقل وخلق ال... بيده الكريم عشان يعظمك فما تخليش حاجة في الدنيا ممكن تؤافك فالوقتي انت توصل للتأكيدات الإيجابية حط معها عسيسك لان اجلح على تقولها نفسك فيها عسيس وشعور وتقولها اكتر من مرة تبقى اولويه بالنسبة للمخ تبقى اعتقاد تحط معها حاسسك وانا عاوز نعمل حاجه اعمل حاجة اسمها الرابط الزهني والرابط الزهني اللي حاجه تفكرك بكل دول فبلاش نعمله تاني مع بعض حط صبعين دول سوا وتنفس بعمق وتطلع زفير قول لنفسك انا واخد نفس انا واخد نفس خلاص سيب صباعك ارجع تاني امسكه هتلاقي نفسك بتتنفس بنفس الطريقة انا واخد نفس انا واخد نفس كده دي استمرار هتبص لنفسك في بنفس الطريقه تتحرك بنفس الطريقه لو تعبيرت وجهة تدعامك وتقول لنفسك انا واضغ بنفسي وعدي الرابط الزهني ده يوصلك للدوافع الداخلية وعندما للدعافة بتوصلك للطاقة والطاقة لها اثناء على التاقة الروحانية بتجيلك من الصلاة فطرما تعرفت حكاية الرابط الزهني وانت بترفع يديك لفوق تقول الله اكبر خش ثانا حط الوقت اللي انت حط ارضيه حط ارضيه بتعدي عشر دينة مثلا في الصلاة ارضيه صح خد منهم اكبر طايدة ودهاي طريقة سهلة بنسارك الله أكبر فعلًا يبقى الله أكبر بارتفكش حاجة تانية خالص وحتى لو زينك آخذك بعيد أنت اثنين وركز وخليك بين إيدين الله سبحانه وتعالى أو تقول الله أكبر وتبدأ تصلي خش واستفيد من الوقت باء إلى أقصى مدى الطاقة الروحانية بعد كده عندك الطاقة الحسية لما يكون عندك شعور أحسس جبتها من الحب الحب الروحاني الحب اللي قاعد يسلمني على بتحبه عشان عاوز منه حاجة. لا بتحبه في اليوم بتديك الطاقة الحسية وبعصير عندك الطاقة الزهنية الطاقة الزهنية لما يكون عندك هدف نفسك فيه وبفكر فيه وتدب وبيفكر في الهدف التفكير في الهدف يخلي عندك طاقة ذهنية عالية ويسلك للطاقة الجسمانية الطاقة الجسمانية كلامنا عشان يكون طاقة جسمانية لازم داخل فيها التنفس لازم داخل فيها التحركات والتعبيرات لازم داخل فيها الماء لتشربه لازم يكون داخل فيها الأكل اللي بتاكله. عشان كده قلنا لما تيجي تقوم للنوم ما تمشي بسرعة لأن الدم نفس فرصة عاد على السريع بس مش ده اكتر أكثر من ده وبعد نخدي التنافس التفريغي اللي بتأخذ الشهيد وتنفسه لعشر لما ما سر عشر وبعد نطلعه في خمس عدادات بيطلع زفير نص الشهيق في الارقام وبعد كده التنفس بعد فيله تنفس الطاقة القصوى بيجت نفسي في أربع عدادات وبطلع في أربع عدادات بتخلي كرة كرات الدم مليانة بتتحرك سايل موجود مليان طاقة وبعد ثلاثة من الشوية تشد العضلات عدلات عشر عدلات معكوشة دي مش محتاجة حاجة مش تأخذ وقت من وقت ولا حتى ولد ايه لكن ممكن تنقص حياتك من السكتات العادية وتصلب الشرعين وبعد كده على طول قاعف وانت وعرف ايش في مكانك حرك نفسك شوية تاخد حمامك وانت بترجع غمد عنيك وانت بعد ما تصلي وكان دا كله غمد عنيك وشوف يومك يوم ممتاز ما حصل ده انا كيت التحديات وتبقى عايش يوم كويس واستغلالك كان لو اليوم ده اخر يوم في حياتي هعدي ازاي لو اللحظه دي اخر لحظه في حياتي هكلم مين هكلم ازاي افكر ازاي لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه ممكن فعلا يكون اخر يوم صعب على احسن وجه اللي فاضل حاجتين مهمين اكل وشرب الميه تعرف تاكل محدش في الدنيا ممكن يقولك قادر رجيم الصح امشي على ولا انت عارف نفسك عارف ان عندك احتياجات معينه عايز بروتينات وعايز جسمك فيه المينرالز والفيتامينات امشي انت تعرف المكونات بتاعت الجسم وكون وعارف كويس قوي ان لازم تتحرك لازم تمشي نفسك لازم تمشي لازم تتحرك واحد يقولك انا ما اقدرش امشي تعرفه كنا في لوزينا مره واحد قال لي تعرف يا دكتور كل اللي رائع بس حكيت ان انا اجري وامشي دي ده انا اخر مره جريت فيها كان من سيارتي لبيتنا إيه سبب كله جيرانك بيجي ورايا تخيل يا مراة ما بتحركش ما بتحرك شو بعضين يدخن ويزيد ويتعب ما أنت الكلام ده لازم تحرك جسمك لازم تمشي سوية فعش كده قلنا التنفس التفريهي التنفس الطاقة القصوى فعش تاخد طاقة عالية وبعد كده تحركات بتشد شد الجسم وبعدين بتمشى في مكانك تروح حمامك بفرق أحيانًا تعمل التحيل للإتكال شفوه ما كنت فعلا نجح فيه وبعد كده تريت الأكل كل صرفاتك تيجي مع الأكل ونتا تاكل خصوصا لما ده فاضيه ما تاكلش بتاكل عشان مع الاكل ده اللي هتتضلم لما تاكل طبق تقيل مثلا عايز هتت لحمه ما تحطش معاها رز وبطاطس لو ما مع بروتينات تاخد توصل ل 3 ساعات من الهضم 3 ساعات من الهضم جسمك تعبان وخصوصا قبل ما تنام ما تاكلش اكلات ثقيله يعني ادي لنفسك على اقل 3 4 ساعات عشان تقدر تنام مرتاح وقبل ما تنام ما تفكرش حالة سلبية بعد برضه تشرب عندك الجسم أكثر من 80% 90% حتى من الجسم ميه ذن بيشرب فلازم تشرب باستمرار يعني في ناس كتير تقول لي دكتور انا ما عنديش ما عنديش طعم الميه خلاص حط فيها اي حاجه لو عايز حتى لو عصير بسيط بس انت خد ميه شوية شويه شويه وتتعود ان تشرب لما جسمك محتاج لها ولو حسيتك فعلا عطشان اشرب كمية تحس انك فعلا مليان والميه عارف يعني الميه والهواء الاثنين بتلاش والاثنين حاجه الجسم حياة الانسان يضيع طاقه عليه ابعت كده عايزك تتمشى شويه اتمشى شويه اتمشى شويه بره شم هواء نضيف انت هتحصل حاجه ولا خمس دقايق ما تبتور ضعف تسير بدأ متور الدم يعني ما أدش نحن ما على الفيزون جيب لك عجلة من العجلة المشهورة. ففي الحالات دي إحنا بنسميها دابل تايم يعني دابل يعني بتستفيد من وقتك مرتين بتتفرج على الفيزون وتفتح العجلة تمشيها اه بتتفرج هتلاقي جسمك بيتحرك نشاط نشاط لأنها تأكل لما تحرك جسمك وعندك نشاط بتاخد بالك من الأكل أفكارك تبقى صح لما بتعملش حاجة بتكعب وتفكر غلط وتلاقي نفسك وصلت للملل فهي كلها لاقاتش مع بعضها ف باستمرار نقي احسن حاجه لحياتك ما انت عايش عايش ليه لا يعني ايه اللي خايف تخليها لبكره لا دلوقتي عشان كده لازم توصل لمرحله تقول انا حياتي مهمة انا استاهل وعشان استاهل يبقى لازم احطها في بتاع الصح دلوقتي احنا اتكلمنا عن الدوائر وكلمنا عن الدوائر الداخلية وكلمنا عن الطاقة وزي ممكن اوصل للطاقه تكون متكامله سواء جسمانيا او روحانيا او حسيا او, أو زمانيا كل ده انا محتاج له طب اعمل بيهم ايه انا عندي دافع عاليه وساعات عندي طاقة عالية مش كفايه لازم المهارة لازم المهارة يعني ايه المهاره لازم اتعلم لازم اقرا حاجة مش ممكن اقدر احط هذا في فعل ولا ممكن اتعلم ازاي ممكن احطه في الفعل دلوقتي المهارة تعرف كل شيء كنت هقدر تحب تقرا اقول لك اه احب اقرا قلت لك اقرا عشان اقول لك لا, لا. ممكن تشتريه كتاب متراهوش السبب لانك ما كنتش عارف من خلاص الكتاب ده كنت تشتريه يمكن عشان اسم الكاتب او اسم الكتاب او المحتوى او الالوان او شكله لازم تستفيد منه ان الموجود الكتاب ممكن يغير حياتك 180 درجة تعالى دي احصائية من جامعة هارفر عمله سنة 62 وقررت اكثر من مرة لو تقرأ خذ بالك من الله لو تقرأ ثلاث كتب من نفس النوع لو تقرأ ثلاث كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع لو تقرأ ثلاث كتب في المبيعات تبقى نقاطه 5% في العالم في المبيعات لو تعرف 3 كتب في الإدارة في التسويق في القيادة في أي حدا في أي نفس الشيء لأن الكتاب ده مش كتاب لوحده ده الشخص عمل أبحاثه وسفريات سفرياته و معلومات فلما تأخذوا ثلاث مرات تخيل كمية المعلومات اللي انت ممكن تخدها فعايزك كل يوم اقرأ 20 هيئة هد في سيارتك هد في سيارتك أشريطة اسمع الوقت الضائع ده اسمع حاجة ده وصل لمرحلة تكون فعلا ماهر عشان تأخذ أزيد دوافع وتأخذ أزيد طاقة وعندك مهارة لان المعرفة قوة المعرفة قوة والشخص اللي يعرف هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون المعرفة قوة فلما يكون عندك معلومات الناس تحب تسأل الشخص اللي عنده علم تحب تسأله فهناك ناس كتير حاولينك عشان كده عايز حنا بالتفصيل بالتفاصيل شاء الله في الرحلة اللي جاية وفي المرحلة اللي جاية حنا نتكلم في التفاصيل المهارة فالغاية دلوقتي رأيت نشوفك المرة الجاية ركز على هاتفك اتنفس بطريقة دعامك خلي تعبيرات الوقت بتحركات جسمك تمشي عرص تجيك طاقة عالية وبعدين يتعلم خد كتاب إيران دور منه خد 20 ديه على العقل كل يوم حط في سيارتك على الشيطة اتفرج على فيديوهات خلي حياتك تبقى تنمية بشرية لان هو ده اللي هيدعمك وخليك تعيش حياتك بنجاح وسعادة ورأيت نشوفك المرة كأنها اخر الله في حياتك لأنه ممكن فعلا تكون اخر الله في حياتك عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى حب الله سبحانه وتعالى من عندك وعيش باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على طول عيش بالفعل عيش بالكفاح وعيش بالحب وأدر إذنة الحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته